ينشناو وذيقو فران ولعب ذا اين سع عبدثم ورش عبدثم تاع عبدو نكر عبدزا كيف عبدثم حن وينو تاع عبدتنا انا وكنين لعب ذا تسعم خن ويدن